اخر ماده عملت حيله خيال لا لا لاحظت نقطه ذكرت يا استاذ ماذا في المستقبل ومكانه بالضبط المهم على الاقل يعني انا مش عارف النهارده مع الشباب اللي انا قاعد طب فيتم في الجامعه فيما ايه الحاجات اللي الناس بتعمل حاجه من المصلحه بس طب ايه دور المجتمع هل وقدره المجتمع I love that. ده كان خبر رهيب ان كل الشوب بتاعه الشوب دي دي طبعا واحده من دول واحده كبيره فتره كانت فتره قشره للناس كان اولاد ولا ولا كويس فكانت دي لحاصله ما اعرفش Per exemple, 경찰, és verbotic, 시venri enません de que apacit resolva de l'accentes, mentre hi haig kriegen de llibar, i n'ai pratar, resserra en parlant es s'jdàr, pu particular que es va donar per es pot que he abhi, 血 me arre, yang thenat و بعدين الشولدر الشولدر مش كويس انت لما تشغل الشولدر مع كمان اللي كل و I'm good, John. Oh, we lost the fight. We lost the fight. دي حقيقه كاني حسيت بيه يعني انا ساعه واحده بس لو جرات ازيق طول امري افتح الباب جاب لي اجازه طولت يا احلى حاجه جبتها في حياتي كانت كانت في سماع اوردر كل خش حاجه يخش عين كل خش حاجه هيتعطى فوق ال 2000 جنيه العادي جمره من الشغل يبقى جده مش مره مره خالص بره الماده ان الفيروس فيشال ده اللي الرساله هي رساله يدي المنظمه دي بقى دي الكلام ده البيانات بتتشفر ولا مش عارفه طيب دي كانت اراجع كده الى لو كان دخول كده دي ما عندهاش البيانات تخزن في السكر زي como la cadena de para luego la qué sentido Вот, знаете, это молоко, а сейчас будет какие-то такие, знаете, там, 10 октября, в суже много надо. Но, конечно, вот, надо будет, конечно, дальше дальше дальше. Там же надо منه منيش بعد كده ما بيجيش كل <سؤال> اكثر ثلاثه في دهي بعد كده بعد البركشن بس البركشن انجو اللي مش شغال جديد ورا كم في <تصفيق> الكوره و هو في الحصول والبركشن مانيجمنت اوف جيمز اللي مش شغال اكثر قوه في البحر بعد و